الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم <تصفيق> ملك يوم في الدين نعبد وجهك نستعين Surah صلاة تقول للأمين ألن يكفيكم أن يمتكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين من نصر إلا من عياد الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبته فينطلبوا خالبين لي ليس لك من أمر شيء لو يدوم عليهم نور يعذبهم فإنهم ظالمون يغفر الله لعلكم تفلحون واتقوا الله والذي إذا فعلوا ف my يامن خالدي منا وامنا اكلاوي الله الحمد لله رب <الحب> العالمين <الرحمة> الرحمن الرحيم يَوْمَ يُوقَدُ الدِّينُ يَا E de uno على عقبان فنيقوا الله شريعا وسيجزي الله الشاكين وما كان نفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا ونجمع وما ضعفه ومستكال والله يهدف الصابرين وما كان طوله إلا أن طالوا ربنا اغفرنا ربنا وفل